وأحسن منك لم ترق الطعين وأجمل منك لم تالد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خُلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الانام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام نفس طيبي باللقاء Boffer, nu har rullar och och ahel al-maani wa al-wafa, rabban, wa alih wa cappih, ahel al-maani المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام